بوك تو نوزش ثلاثة وتسعون ثلاثة وتسعون الجمل التابع باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابع باستعمال إن كان Me Nu știu dacă mă iubește. La Adri in cana youhibuni. La Adri in cana youhebuni. Nu știu dacă se întoarce. La Adri in cena Saiaud. La Adri in i aud Nu știu dacă mă sună. La Adri. إن كان سيخبرني لا أدري إن كان سيخبرني واره ما إن كان حقا يحبني إن كان حقا يحبني واره vine إن كان حقا سيعود إن كان حقا سيعود إن كان حقاً سيخابرني إن كان حقاً سيخابرني ما دacă se gândește la mine إني لأتساءل ما إذا كان يفكر فيه إني أتساءل ما إذا كان يفكر فيه مأنترب دacă are pe altcineva إني لأتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى مانترب دعك مينته؟ إني لأتساءل ما إذا كان يكذب إني أتساءل ما إذا كان يكذب وارسي قندشت لمن؟ ما إذا كان يفكر في حقا؟ ما إذا كان يفكر في حقاً؟ وراء عرب على ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ وراء سبونا على ما إذا كان حقاً يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حقاً يقول الحقيقة؟ Mă iesesc mă place cu adevărat. Înile șuc cum iuriduni falan. Inni i rid felen În ni eșuc mă ide căă, Mă îndoesc că î scrie. Înile șu cum mă ivă căă să eectli. În ni eșuc mă ide căă să eectbli. cu mine. أني لا ما إذا كان سيتزوجني. أني أشك ما إذا كان سيتزوجني. وراء ما كان سيتزوجني. ما كان حقا يريدني. ما إذا كان حقا يريدني. ما إذا كان حقا, ما إذا كان حقا سيكتب لي. ما إذا كان حقا سيكتب لي وارسن ساركومين ما إذا كان حقا سيتزوجني ما إذا كان حقا سيتزوجني